علَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبَدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى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 فَرَأِيْتُمُ اللَّهَ وَالْعُزَّةَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الْذَكْرُ وَلَهُ الْهُنْفَ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاكُمْ